وإن خفتم ألا تقصطوا في يتام فانكحو ما طاب لكم من النساء إثنا وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعذلو فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنا ألا تعولوا